من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رُكُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باثق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 الآيكن الثواب وحسن مرتفقا 124- واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا جَنَّتَيْنِ جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل, وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 125- كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا 126- وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوِهُ أنا أكثر من كماله أنا أكثر من كماله وأعز نفره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداب وما أظن الساعة قائمة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 ان يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين الا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 اللهم لك يأخذ كل سفينة غصباء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما قغيان وكفراء فأردنا أي يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما فاراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 يوحنا إلي يوحنا الي انما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا